ومنه قوله Extension عن ما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون والخبر والنبأ كلاهما بمعنا واحد الخبر والنبأ كلاهما بمعنا واحد خلافة لمن فرق ما بينهما بأن واحدا منهما ما هو في المستقبل والآخر ما هو في الماضي لكن الأقرب أن الخبر والنبأ كلاهما بمعنى واحد ما يهمنا هو معناه في الاسطلاح ما اضيفة الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف واحنا لأولنا ان الخبر بمعنى ما اضيفة الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف يكون مرادثا لمعنى الصنة هو ده معنى الصنة أي شيء يضاف الى النبي سواء كان هذا الشيء قولا كما قال النبي إنما الأعمال بالنية في حديث عمر بن خطار أو فعل كما قال ابن بحينة في صحيح بخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتجد فرج بين يديه أو تقرير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية في حديث معويض بن الحكم السلمي في صحيح مسلم أين الله قالت في السماء فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا بسكوته او وصف عليك صاح الرجال. كما يقال كان النبي صفانه خلقه القرآن كما تقول عائسة رضي الله عنه يبقى هنا الخبر بمعنى الايه التنة هو ما أبيت الى النبي صفانه من قول او فعل او تقرير او وصف يقول الشيخ وقد تبق الكلام على احكام كثيرة من القول يبقى هيكلم على احكام الايه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 الرسول أن المولىة عز وجل حذر من مخالفة صنة النبي صلى wer��들 ومن مخالفة أمره فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ثم النبي صلى put зна ما جعل لنا الخير بل المولى عز وجل ما جعل لنا الخير في أمرنا بعد قضاء الله أو قضاء رسول الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قب الله ورسوله أمره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 عبد عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله والحديث صحح الشيخ الألبني يقول إيه ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله يبقى واضح الإقتران بينهما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 ألا يقبل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق كتاب الله بل وجدنا كتاب الله يطلقوا التأثي به والأمر بطاعته ويحذروا المخالفة عن أمره جملة على كل حال واضح الكلام يبقى السنة الاستقلالية هذه حجة يجب على العباد أن يتبعوها معه زي أيضا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 هو قال وضعوا ذلك الحديث من الزنابقة والخارج كلام كده واضح طيب قال الشيخ رحم الله وَأَمَّا الْفِعْلُ فَإِنَّ فِعْلًا وَرَصُولَ اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْوَاعٌ يبقى احنا كده قولنا ايه ما هي الأدلة على حجية الصنة على سبيل الإطلاق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 وأحواله ليه؟ لأن الله عز وجل أطلق الكلام قال إيه لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة يبقى هنا إيه أسوة حسنة في كل ما يخرج منه سواء كان قولا أم فعلا أم غير ذلك مع إزاي؟ أيضا قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قال ابن سيمية رحمه الله لان المتابعة ان يفعل مثل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل بالمتابعة ان يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل فاذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا ان نفعله على وجه العبادة واذا قصد من الذي قصد النبي صلى الله عليه السisto واذا قصد تخصيص مكان او زمان بالعبادة خصصناه بذلك ويتعالو صلى الله عليه وسلم أقسام كما ستأتي معنا يقول او قسمه الأول ما فعله بمكتبى الجبلة يبقى قال إيه ما فعله بمكتبى الجبلة الإنسان يتبول جبلة الإنسان يأكل جبلة الإنسان ينام جبلة قال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 وشيخ الشيخ من الثامية رحمه الله يقول يحرم على الإنسان إذا خاط يحرم الأكل إذا خاط الإنسان التأذي به ده نحن على الأفعال اللي هي الإيه؟ الجبلية اللي هو الأكل والشرب والنوم وما سوى ذلك مما يفعله المرء على سبيل الجبلة يعني مجبورا على ذلك او ما نهيان عنه لسبب النوم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 التي على سبيل الجبلة او المكتور عليها العباد واضح كده حكمها ايه ايه <تصفيق> <تصفيق> دي, دي من السنة وحكمها في السنة الوجوب واضح كده يبقى انا انا ما اتلافش ايه الاخل كده واجب انا قلتلك اذا عربت ان تأكل يجب عليك ان تأكل بيمينك ايه يبقى ديه ايه صفة معايا جيما هو قال وقد يكون له صفة مطلوبة واضح وكذلك الاكل والشرب ده قال له حكم له في ذات لكن قد يكون مأمورا به ايه ده صفة ده بالصفة ده الاكل نفسه يقول لك ايه يجب عليك ان تأت لين انك تشك على الهلاك ورب العالمين قال ولا تلقوا بهديكم الى التهلك واضح يبقى حكم الاكل هنا ايه طيب المثال بالي بعدها ايه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 ايضا لان قومه كانوا يعتادون لكثاء القلانة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤيا حاسرا لرأسه قطو اعزائي فهنا نقول اذا فعلت هذا التعل تثاب على قصدك التأثي بالنبي يبقى انت لابس القميص انت لا تثاب على ارتدائك للقميص لكن تثاب بنيتك على أنك تريد أن تتأثى بالنبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ قال ما فعله بحث بالعادة كصفة النباس فمباح في حد ذاته مباح في حد ذاته طيب, طيب يثاب على, على القصد طيب اللي فوقيه يثاب على قصد التأثى اللي فوقيه ليه ايه الأكل والشرب والتبول والنوم الذي يفعل سبيل الجبل هل يثاب أيضا على قصده التأثي؟ لا واضح كده؟ لا لا يثاب لكن يثاب ي... نعم ما أنا قلت له فيها أن يفعل سبيل الجبل لسه أنا هقول له هو. لكن يثاب ايه؟ الأوصاف العالقة بالمسألة واضح كده؟ اللي هو إذا أكله يأكله بيمينه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 قال الثاني ما سعى لو بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته وقد يكون مأمورا به كلبس البياض يبقى النبي صفان قال البسوا البياض فنوم الخير هي بكم يبقى هنا ايه قد يكون مأمورا به كلبس البياض او منهيا عنه لسبب كاذا لبس لباسا اسفل من الكعبين يبقى هنا منهي عنه لان نبيطه ام طالب ما اسفل الكعبين من الازار فتيه ان واضح اي سؤال يبقى كده الفرنسويه دي لما يرتديها يساب على قصبه الايه التاتي بنبيس عسل مثل ك ايه نعم نمله بقى عندي سؤيل لك ما علاقة هذا بما نتكلم فيه ماشي اي نعم اذا عجز المرء عن امر هو يريد ان يفعله يثاب على يثاب عليه كإنسان مثلا هو يريد ان يصلي في المسجد لكن يمنعه المرض فيثاب على نيته هذه انسان يريد أن يريد ان يقيم الليل عايز ازاي لكنه نام عايز ازاي وكان ناويا يثاب على ذلك عايز ازاي يثاب على نيه والفعل ده مختلف عندها عنده. هنا لكن الاختلاف ده نحن لا نقوله لكثير من الناس يعني يستلوم بس على فتك اللي هو كان ناوي ده اجره اقل من اللي فعله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 رزقها الله إياها ولو مات على صراش سريره صح كده لكن نية أكيد مختلفة عن نيتك معا ازاي ممكن أن تسمح لنا القرصة لكل رجلين للجهاد لكنها يقدم رجلا وآخر الأخرى وانت تذهب إيه مباشرة وإحنا يتنفع لنا الجهاد لما سنح لنا كانت نية سنحة إيه متفاوض لأن لما سنحت لنا كل واحد كان إيه انا ترددت قليلا وانت لم تتردد واضح؟ الثالث قال لا والله انا مش ازاي كده لما وفت على معبر رفح وليفتحوا البوابات وبتاعه نائب او بتاع عضو مجلس الشعب اللي هو كان مهم يعني ولما فتح البواب قال والله يخلنا ده نورايا غدا المواعيد مهم جدا ولابد انا وديها وخبضوا رجع طب ما تبوض فتح حساس وانت كنت وفع منت عن النظام مع ازاي؟ فالشاد من كلام ايه؟ اللي بقى فيه تفاوض حتى فيه النياه لذلك العلماء يقولون تجاره العلماء تشاره النيات انت نيتك خلاف نيه العالم لو كان اصلا مش بحس النيه ولكن مجرد التفكير عليه حكم النيه عليها, ليه عليها. ليه عليها ان لكن في المسائل تصبحتنا بيقول ايه انا بقول في تفاوت باعتبار ان الاخر فعل شيئا زائده وبس بس وان لم يكن تفاوتا ايه كبيرا خلاف الصور الرقم قال او منهيا عنه لسبب اذا كده ما فعله بمقتبه الجبلة وما فعله بمقتبه العادة وما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوت هذا خاص بالنبي صفالما على قول بعض اهل العلم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 يبقى مش أي حد ولده ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وتنتيل ايه المثال ي Hobbes voulez نؤول له فاينا دليلك وعلى ذلك ساقف في كل ما يقيل فيه إنه خاص و صلى الله عليه وسلم يعني مثلا تجد بعض أهل العلم وقال في حديث الأعرابي الός send me and said to him عن فروب الإسلام فقال والله لا أزيد عن هذا ولا ا Ernчесه منه وتبقى عزيز قال النبي صلى الله عليه وسلم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 فانت ابيه لو شلت الهمزة والنقط ورفعت الـ الـ سنة الباء والياء هتبقى ايه والله عزيز ابيه شيل الهمزة والنقط هتبقى ايه الله على هذا تصحيف من الرواس لعل هذا ايه كان في بدء الامر ثم نسخ يبقى فيه تأويلات في الايه في المسألة لكن ما وشي ده خاص بالنبي انا بلي على الخصوصية ايضا لعل هذا كان جاريا على الالسمة دون قصد حقيقاته هو اي واحد كده يقوله النبي اقوله انت كده اصبت شركا اصغر لعله يقولها وهو يعني انما تجري على لسانه دون قصد حقيقة الكلام واضح شباب ولا دخلنا مدخل غلط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 اردث وبالقول وكان هذا القول على سبيل الإيه؟ الامر واضح يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل يبقى يستحب ان دفعت معايا لكن اذا فعل وامر يبقى الامر ده اما على سبيل الاستحباب اما على سبيل الإيه؟ الوجوب النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم السواق قبل الوجوء وقبل الايه الصلاة وامر بالسواكة ازاي؟ يبقى الامر ده هل هو على سبيل الاستحباب ولا على سبيل الوجوب؟ حينان اتكلم وانكن الاقرب ان السواكة قبل الوضوء او قبل الصلاة ده على سبيل إيه؟ الاستحباب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا انا اشق على اماتي لأمرتم بالسواكة عند كل وفي رواية عند كل وضوء ويبقى كده الكلام يبقى الفعل لا يستنبط منه حكم الوجوب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 قال الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو الصنة يبقى هنا الفعل هذا أنا بتكلم على أنواع أفعال ابن نبي صلى الله عليه وسلم الفعل هذا إننا يفعله ليبين لك وأقيم الصلاة يفعله ليبين لك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله يبقى ده الفعل النبي صلى الله عليه وسلم ده إيه ده واجب عشان يعرفنا إزاي لقيم الصلاة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 يعود حكم المسألة إلى المسألة متكلمة فيه هل هي واجبة أصلة أم مستحبة أم ماذا قال الخامس مات عليه بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه وما الدليل على أنه يجب على نبي أن يبلغ هم لعلي السلطة كده وتكلم إلا أن تكون تتكلم الآن لم تتكلم يعني المفروض الدروس الخاصة دي نتكلم أنا أتكلم ونت أتكلم ناخد وندي طلع لعندك رد عليّ أرد عليك أفهم مثلاً ما ليس كذلك إنما لما تبقى سكت دلوقتي لما تبقى تقع بقى في مسألة تقع في حي صبايص استعرفت رد لنك ما تكلمتش دلوقتي هتتكلم قدام الناس ودخانت دلوقتي رد عليّ ولي لأ طب دي إيه ودي إيه و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 الفرق ان النبي سأعطى الفرق في المثال يعني نعم ان ما فعله تعبدا ده الاصل فيه ان المرأة يستحب في حقي ان يفعل هذا صح كده اما ما فعله بيانا لمجمل قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا يعني كونك تدخل الى بيتك فيكون اول ما تفعله انت تتاك بالتواك دهي ده انت ده تعمل تعبدا وبتعملوا ايه تعملوا تعبده طب من اين تعرف ان ده اول شيء تفعله اذا دخلت البيت من سنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الناس به بقى ازاي علمنا ان هذا من الافعال الايه التعبديه فيستحب لك بخلاف ما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت بيتك فليكن اول ما تفعله ان تستعمل السواج يبقى ده ايه ده واجب متدخل من النحل ما كان فيه نحن بكلم على الفعل واضح؟ نحن بكلم على الاحكام الفعل لان الشيخ صلي وطبق وقتطبق الكلام على احكام كثيرة من القول لكن انا اذكره لأقول لك اذا دخل النبي وبيته كان يستعمل ايه؟ فاذا علمت هذا قلت يستحب ان تستعمل السواد لان الاصلاك الفعل او لان الحق المطبق من فعل النبي هو الايه الاستحباد فاذا ما زدتك بيانا وقلت لك ان النبي قال اذا دخلت بيتك فليكن اولا ما تفعل ان تستعمل السواد حينئذ يكون هذا الفعل ايه واجبا ليه لان اعتمد على الفعل فقط لكنني اعتمدت على امر النبي بالقول لكن هذا أفضل الأقوال له لأن المقام مقام تفصيل الأفعال وليس الأقوال معايا يبقى ومثال منذوب حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلا إلى مقام إبراهيم عليه السلام وهو يتلو هذه الآية والركعتان خلف المقام سنة يبقى هذه أنواع فعل النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه بمكتب الجبل مات عليه على سبيل العادة ما فعله على وجه الخصوصية ما فعله تعبدا ما فعله بيانا لنص مجمل من كتاب او سنه اكتب احنا كده قلنا انواع فعل النبي صلى الله عليه وسلم صح وما حدش فيكم سال طيب دلوقتي لو الفعل اللي هيتعمله ده احنا مش عارفين هل الشيء ده يتعالى على سبيل التعبد ولا على سبيل العاده كده يعني النبي صلى لما ذهب الى ووجدهم يؤبرون النخله يلقحون الايه النخل الذكر جنب انثى الطريقه المعروفه دي فقال يعني لو طبقتم التبير يخرجوا هباء تجلى فتركوها فيعني في اللي ثقري ده التمر فلما قالوا لا قال لهم أنتم أعلموا بشؤوني دنياكم إذا ما نقدرش نقول إن القول ده من النبي صلى ده قولي على سبيل الإيش على سبيل الوجوب لامتثال وعلى يكسف هذا كبه على استحباب الإيه الامتثال لأنه قال إيه أنتم أعلم بأموري ودنياكم واضح إيبادة الوقت اللي أنا عندي فعل أنا الفعل ده هلفعله على سبيل التعبد ولا يعني ما فعلوش على سبيل التعبد اكتب أ... العلماء قد اختلفوا في أمور فعلها صلى الله عليه وسلم في ورقة العلماء قد اختلفوا في أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم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 مثل تركه للصلاة على الغال على الغال الغال اللي هو ترك السرعة من قبل أن تقسم النبي صلى الله عليه هل بقى الفعلة للنبي الصلى الله عليه هل نتأثر به ولا نقول الـ الـ ده خاص بالنبي الصلى الله عليه لأن النبي صلى الله عليه ترك السرعة عليه لمقامه كيف يصل النبي على من teve ترك كيت وكيت